قَالَهَا أُولَئِكَ بَنَاتِي إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل ان في ذلك لايات للمتوسمين وانها لبسبيل مخيم ان في ذلك لاايه للمؤمنين وان كان اصحاب الايكه لظالمين فانتقمنا منهم وانهم ما لبا ايمانا مبين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 ما اغنىهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق ق وان الساعة لاتيه فاصفح الصفح الجميل إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الخَلَّاقُ العَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ طعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل اني انا النذير المبيد كما انزلنا على المقتسمين